Fifty Languages H Sita Sita Yajjan Alqira'a wal-kitaaba Alqira'a wal-kitaaba S-sej Ana aqra'a انا اقرا س بوكم س قيدج انا اقرا حرفا انا اقرا حرفا س غشم انا اقرا كلمه انا اقرا كلمه س غش انا اقرا جمله انا س بيسمم سيجو انا اقرا خطابا انا اقرا خطابا س تخلم سيجو انا اقرا كتاباً انا اقرا كتابا سسيج انا اقرأ انا اقرأ و أنت تقرأ أن تقرين أنت تقرأ أن تقرين ي هو قرأ هو قرأ س س ط ح انا اكتب انا اكتب س بوكڤ س ط ح س غ ش ا س ط ح اكتب كلمه اكتب كلمه س غوشي اوخره سدخ اكتب جمله اكتب جمله س بيسما سدخ اكتب خطابا اكتب خطابا سدخل سدخ كتابا س س ت اكتب انا اكتب و تكتب انت تكتبين انت تكتب انت تكتبين هو يكتب هو يكتب